وَماَا جَعَلى أَزْوَادَكُلئيتُضَيونَ مِنْهَُّ أُم مهَاتِكُم وَماَا جَعَلَ أَدِع أَكُمْ أَبْنَاأَكُم ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُم وَلَّهُ يَفُول الْ الحََّّ وَهُوَ يَحدِ السَّذيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناق فيما أخطأتم بي ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرقام بعضهم أولى كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا, إلا أن تفعلوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَفَذْنَا مِنَ مَّ بينَ مِي فَاقَهُم وَمِنْ كَوَمِن نُوقِو وَإِذَرَهِي مَ وَمُوسَاء وَإِذَرَهِيمَ وَمُوسَ وَعيسَابِ نَررْيَمَ وَأَخَضْنَا مِنْهُمّ فَاقًَا غَلوَ لَِأْأَلَ الصَّادِِّينَ صِدُقْتِين وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا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 وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ ابْنَ يَهْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بعورة يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُقِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أقطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤولًا قُلْ إِن يَنفَعْكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 اشه ه السلام عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لن يؤمنوا فأحبط الله أعماله وكان ذلك على الله يسيرا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَنْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَئْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّ لَوْأَنَّهُم بَادُوا فِي الْأَارَامِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 وَمَا زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما أهد الله عليه فمنهم من قضى نحبا ومنهم وَمَا بَذذَّلوا تَبدلَ لَدِذِيَ اللَّهُ الصوادِتينَ بِصِدِسم وَيُعِّبَ الْمُناسِ الصينَ إِ شَ أَأَ يَتُوبَ عَلَيْهِم إِ اللَّ كََ غَفُور الرَّقمَا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 من أهل الكتاب من صياصهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها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 مَسْرَاءً جَمِيلَة وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عظيما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 ومن يقلت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء ان نبي لست انك احد من النساء إن التَّفَيتٌ فَلَا تَفْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَايَطُ مَعََّذِي فِي قَلْبِه مَرَضُ وَقُلنَ قَوْلًا م رُوفَ وَقَرْرنَ فِي بُ يوتِكُ وَلَا تَبَوجْنَ تَبَغّدَجَهِلَةِقُولك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 الصابين والصابقات والصابرين والصابرات والقاشعين والقشعات والمتصدقين, والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم وَالْحَافِ غينَ فرُوجَهُم وَالْحَافِواتِ وَالذكرِرينَ اللهَّهَ َكثيرَ وَالذاكرِرينَ اللهَّهَ كَفًِا وَالذاكرِراتِ الله عددَ اللهَّهُ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 وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ خَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَبِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِي وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا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 ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَحْتَسُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يا ايها النبي اننا احللنا لك ازواجك التي اتيت اجورن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك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 تُرْدِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُقْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مَن عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَبَى أَن تَقَرَّ عَيْنُهُ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ فُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا تبذل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذن النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن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 تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا إِخْوَانٍ ولا ابناء اخوان ان ولا ابناء اقوات ولا ابناء اقوات ولا نساء ان ولا ما ملكت ايمانكم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَذَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِيمًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابي مالك ابنا ان يعرف نفلا ذين وكان الله غفورا رحيما لا ان لم ينتهى المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه والمرجفون في المدينة نَكَبِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلُونِ أَيْنَمَا تُقْفُ فُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ قَالُوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةٍ نَتِ اللهِ تَبْدِيلا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَرَدِينَا فِيهَا أبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقالَاوا رَبَّنَ إِ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَ أَناَ فَأَضَلّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَ آثِهِم بضعْفَْنِ مِنَ الععَذَابِ وَالْعَُم لَنًَا كَذيرَ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 يُصْلِحْ لَكُمْ أَأْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا رَضَّ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إن لم يكن جهولا بِوالِّبَ اللهَّهُ المُنَاتِ قِينَ وَمُنَاتِقااتِ وَالمُشركينَ وَدمُشركاتِ وَيتوبَ اللهَّهُ عَ المُؤمننينَ وَمُؤمنِنَات وَكَانَ اللهَّهُ وَفُورَ الرَّحيِيمَ